129. وإن لك لأجرا غير ممنون 120. وإنك لعلى خلق 14. <السلمس> فستبصروا <fits> <reiterate> <متلقى> <تضحك> سَبِيلِهِ وَهُوَ أُلُمٌّ بِالْمُتَزَادِّينَ فَلَن يُطِيعَ 11. قال أساطير الأولين 12. سنسمه على فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا المصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافرون بَيَفْعُونَهُ نُورُ سُبْحَانَ 129. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلِّكُونَ 122. 133. 145. 156. 156. 167. 177. 178. 178. 18. 18. ذَلِكَ <salon> الَّذِي <تسؤال> أَمْنَعَهُمْ لَيْلُهُمْ إِنَّ كَيْدِ مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ 117. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 118. فاصبل لحكم ربك ولا تكن 119. فاكه نعمة من رب لنهذ ربه لنهذ في العراء وهو asmion zikra wa